إثنان، استمع للعبارات التالية وقرأها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء